وبشر الذين كفعوا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا ولم يظهروا عليكم أحدا فاتموا. إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركيين حيث وجدتمهم وخذوهم وأحصروهم وخذوهم وأحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد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 فَإِنْ تَنْتَهُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا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 فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيء وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم واليتم مدبرين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 يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ وَمَنْ أُمِرُوا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 يريدون أن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ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 من الأحبار وموهبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم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 إن عدّة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم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 إن فروخ فاووا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.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 فَإِذَا أُذِنَ لَكُمْ فَاقْتُلُوا وَأَخْرِجُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ حَرَصٌ وَتَكُونَ الْفِتْنَةُ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَشِدَادٌ ۚۚ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ والله عليم بالمتقين إنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابة قلوبهم وارتابة قلوبهم فهم في ريبهم يتوددون ولو اراد الخروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم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 قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ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 منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم مجدون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 فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده بما اخلف الله ما وعدهم وبما كانوا يكذبون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 وقالوا لا تفر في الحرب قلنا رجَّنَم أشد حرة لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليل وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً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 ملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذَا أُنْقَلَبَتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 Rasulullah SAW. Rasa Allah S.W.T. dan mereka juga rasa Allah S.W.T. Dan mereka juga mendapat surau yang indah di bawah sungai-sungai yang ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا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 من أسس بنيانه على شفا جرف، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.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 التابون العابدون الحامدون السائحون الرّاكعون الساجدون الأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريقه.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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم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 وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون